عن رقم 050335 واتساب ايه اساسا انت يا روبادنك لا شكيك صار كيف انا نفسي فانه في سعيد لا. والله انه سعيد صالح اللي طلمه والله انه سعيد سعيد فرح اللي طلمه هذا انتقام ربي من فيه بسعيد أنا هذا انتقام ربي هذا انتقام ربي هذاatinya.